بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أ ض ل أ ع م ا ل ه م والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح بالهم ذلك ب أ ن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أ ن الذين آ م ن و ا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أ م ث ا ل ه م ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إ ذ ا أ ث خ ن ت م و ه م فشدوا الوثاق فاما من بعد و إ م ا فداء حتى تضع الحرب أ و ز ا ر ه ا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أ ع م ا ل ه م سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين آ م ن و ا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت ّ اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين آ م ن و ا وان الكافرين لا مولى لهم إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر والذين كفروا يتمتعون و ي أ ك ل و ن كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م والنار مثوا لهم و ك أ ي ن من قريه هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون فيها أ ن ه ا ر من ماء غير آ س ن و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر لذه للشاربين وأنهار, وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات و م غ ف ر ة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوماء ا حميما, وسقو حميما فقطع أ م ع ا ء ه م ومنهم من يستمع إ ل ي ك حتى حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا قال آ ن ف ا أ و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أ ه و ا ء ه م والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة ان ت أ ت ي ه م بغته فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا فانى لهم إ ذ ا جاءتهم ذكراهم فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آ م ن و ا لولا نزلت س و ر ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ت س و ر ة م ح ك م ة وذكر فيها القتال ر أ ي ت ر أ ي ت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إ ل ي ك نظر المغشي عليه من الموت ف أ و ل ى لهم طاعه وقول معروف ف إ ذ ا عزم ا ل أ م ر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إ ن توليتم أ ن تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا أ ر ح ا م ك م أ و ل ئ ك الذين لعنهم الله ف أ ص م ه م و أ ع م ى أ ب ص ا ر ه م افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا إ ن الذين ارتدوا على أ د ب ا ر ه م من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم, الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك ب أ ن ه م قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض ا ل أ م ر والله يعلم إ س ر ا ر ه م فكيف إ ذ ا توفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م ذلك ب أ ن ه م اتبعوا ما أ س خ ط الله وكرهوا رضوانه ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م أ م حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أ ض غ ا ن ه م ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أ ع م ا ل ك م ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ا خ د ا ر ك م إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا, يضروا الله شيئاً وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إ ل ى السلم و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن والله معكم ولن يتركم أ ع م ا ل ك م إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب وله و إ ن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أ ج و ر ك م ولا ي س أ ل ك م أ م و ا ل ك م ان يسالكم واف يحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا, تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل ا قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم